اللي حاسب كيفو هو ما كاش يعرف غير صلاحه سوقه ما يسواش بحالك انت يا جابي ما شفناش لحال صعيب الرجل ما تدتشراش يلي حاسب كيفو هو ما جاش يعرف غير صلاحو سوقو ما يسواش لي بحالك كنت يا جامي ما شفناش يا الحال صعيب والرجل ما تدتشراش ما تخافش بعد خاف من الشي عن يدشبع يتغر الدنيا يو في روحو ينخلع يقول لك انا وانا انا من بكري سبع يعرفني العام والخاص يولد والراب الصبح ما تخافش بالشبعان خاف من شي عادي الشبع يتقور الدنيا يو في روحو ينخلع يقول لك انا وانا أنا من بكري سبع يعرفني العام والخاص يولد والراب الصبح ولا يحقر بالعين ويعكس بالرجاله الرجاله وهو غير البارح حالته في حاله شوف الدنيا الغطاره هي اللي عطاته ديلها ولا يقول انا وانا ومن عاشر من ولا لا بالعين ويعكس هو غير البارح كنحلته في حالة شوف الدنيا هي اللي عطات وديله ولا يقول انا وانا ومن عاشر من ما تخافش بالشبعان خاف من شي عنيد الشبع يتغر الدنيا ويوفي روحو ينخلع يقول لك انا وانا انا من بكري سبع يعرفني العام والخاص يولد بالراب الصبح ما تخافش بالشبعان خف من شي عالي الشبع يتغر الدنيا يوفي روحه ينخلع نع عرفو باصيك عرفو جيت كانت طيحة كل ما نعرفو باسيك و نعرفوك منين جيت منين كانت طايحه بيك قول لنا اش لقيت معليش نذكرك خويا بلاك نسيت روحو قولولو ما كنت ما وليت نعرفو نع باسيك و نعرفوك منين جيت منين كانت طايحه بيك مش كل لقيت معليش ندقلك خويا بالك نسيت ما بالشبعان من الشبعان خاف من الجيعان لي نشبع يتغور الدنيا يوفي روحو وينخلع يقولك انا وانا انا من بكري سبع يعرفني العام والخاص يولد والراب الصبع ما تخافش من خف من الشيعه ليد الشبع يا تغر الدنيا يا وفي روحه ينخلع يقولك انا وانا انا, أنا ببكري سبع يعرفني العام والخاص